ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل ث ا ل ث ة قلت في الدرس الماضي في شديد انه ل ل م ا أ شديد التحول وهذا خ ط أ نبهني إ ل ي ه الشيخ محمد شهيد ر ض ا الله خيرا والذي عنيت به وقول ابن عباس شديد الحول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لأن معنى يعني شديد الحول أنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلى عليه وسلم حول لأن حول معنى أنه شديد قوة قوة ف أ خ ذ ه ا ب ا ل د ا ر ج ة ولكن المعنى غير صحيح والصحيح هو شديد الحول وهذه مهمة جداً انا ل ل م مهمة س أ أ ة جدا ذكرت أ ن ه شديد ا ل ع ق و ب ة و أ ن ه شديد الانتقام وشديد المكر وشديد الكيد وفي الدرس و ا خ ط أ ت إ ذ قلت شديد التحول و لكن أ ق ص د به شديد الحول ربنا عز و جل ل أ ن ه كل يوم هو ف ي ش أ ن ذكرت هذه ا ل آ ي ة في الدرس الماضي س ل ا م ا في السماوات و ا ل أ ر ض كل يوم هو ف ي ش أ ن ربنا عز و جل وهذا ي ج ب الخوف من الله تبارك وتعالى ف أ ق و ل وهو شديد وهم, يجادل الله عز وجل وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال اخرج ابن أ ب ي حاتم وابو الشيخ ابن عباس في ق و ل شديد المحال قال شديد ا ل ق و ة وعنه أ ي ض ا يعني ابن عباس شديد المكر شديد ا ل ق و ة و أ خ ر ج ابن جرير عن ابن عباس أ ي ض ا شديد الحول شديد المحال يعني شديد الحول واخرج ابن جرير عن ع ل ي رضي الله تعالى عنه قال شديد المحال شديد ا ل أ خ ذ و أ خ ر ج ابن أ ب ي حاتم عن مجاهد قال شديد المحال شديد الانتقام علىه شديد الانتقام و أ خ ر ج عبد الرزاق بن أ ب ي حاتم وابن جرير و أ ب و الشيخ عن قتاده شديد المحال ا ل ق و ة و ا ل ح ي ل ة و أ م ا من فسره بشديد المحال أ ن ه شديد الحقد فهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى هناك من فسره بهذا ولكن هذا لا يليق بالله عز وجل و على هذا ا ل ت ف س ي ر أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن استدل بها السلف يعني إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد مثل قوله عز وجل إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد وكذلك قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يعني م ع ن انفذهم ه خير ي ر ا ا ل م ك يعني ن أ و أ س ر ع ه م وكذلك قول الله تبارك وتعالى إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين وكذلك قول الله تبارك وتعالى ان ربك س ر ي العقاب وانه لغفور رحيم وكذلك قول الله عز وجل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكذلك قول الله تبارك وتعالى شديد العقاب و إ ل ى غير ذلك فمعنى شديد المحال يعني شديد ا ل أ خ ذ وشديد الحول ق و وشديد ة ا ل ربنا عز وجل و شديد الانتقام فشديد ا ل أ خ ذ ب ق و ة كما في قوله إ ن بطش ربك لشديد وقوله إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد ولهذا قال ابن عباس معناه شديد الحول يعني لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و ا ل أ ق و ا ل كلها م ت ق ا ر ب ة شديد ا ل ع ق و ب ة ف س ا ه كذلك أ ب و ع ب ي د ة و ش د ة الانتقام فشديد س الحسن ر البصري هذا ثبث عن ف الحول ومنه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وهذه ك ك ذ ل الحول والقوة شديد و ا ل م س ا ل ة مرجعها للحول والقوه لله تبارك وتعالى تنبهنا على خ ط أ دارش في ا ل ع ا م ة حيث يقولون لا حول لله أ وهذا لا حول ل ل و ه خ ط أ خطر جدا على الاعتقاد لحول الله خطا قل لا حول والأصح إلا بالله والأصح من هذا من قل لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ل أ ن ما من ح ر ك ة ولا أ ي شيء في ا ل أ ر ض وقع إ ل ا والله تبارك وتعالى أ ر ا د ه كونا فالله أ ر ا د ما في الكون وخلقه عز وجل ولا يكون شيئا في الوجود يعني خارجا عن إرادة الله الكونية وما الله القدرية الله لم لم شيئا خارجا إرادة فما شاء الله كان في يعني يشأ لم يكون عن فلا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب ف ل الا يكون في ا و و ج د حركة إ ل بالله إ ر د ة ا عز وجل حتى في نيته يحتاج إلى الله عز وجل ولا ج و ل يكون ل ل إ ن س ا ن حول إ ل ا ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى لا يكون له ق و ة ولا ق د ر ة ولا ا س ت ط ا ع ة على أ م ر من ا ل أ م و ر إ ل ا بالله تبارك وتعالى هذا معنى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله والله شاءه لا ولا إلا الحول فما شاء كان وإن لم يشأ العبد وما شاءه العبد معنى لم يعني شديد يشأ حول قوة وإن ولم يشأه الله لا يكون يعني وما ل ي شاءه العبد لا يكون اذا لم يشاه الله عز وجل وهذه ع ب ا ر ة شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة حيث قال ما شئت كان وان إ لم شئت إ لم اشا ئ ت كان وما إ ل شئت أي أ ن ان وما شئت إن لم تشا لم يكن ما شئت أي الله فيؤمن العبد بأن ما بأن كان العابد شاء الله وهذا إ لم يشأ الخلق وما لم ل ل وما يشأ يشأ ا لم الخلق يكن وإن و شاء ه معلوم م ت أ ص ل ب ا ل أ د ل ة ا ل ث ا ب ت ة وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم لو اجتمعوا وجنا وغيرهم ولو اجتمعوا ينفعوك على على الأمة لن لن إلا ما أن أن أن إنسان شاء يضرك بشيء يضرك يضرك بشيء بشيء بشيء إذن ما شاء كان ربنا عز وجل فلا حول يعني لا ح ي ل ة ولا تحول هنا تحول إ ل الا ب ا ل وجل ل ه عز حيلة ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد ولا ولا إلا بالله م عز وجل ف ا ل إ ن س ا ن لا يستغني عن ربه طرفه عين لا حول أ ي لا تحول ل أ ح د من حال إ ل ا إ ل ى حال إلا بإذن ل ل ا هذه عز فمعناه عز وجل فالحول اسم للتحول وهو وأما الحول وجل وسريع الانتقال من حال إلى حال حال الانتقام إلى اسم ربنا من من شديد شديد غير ل ك ا ثلاثه ملاحظات أ ر ج و أ ن يستثنى وقتها من الدرس والعذر مقبوله تقول وكذا والآن وصلناه كرام الناس فلا بدأنا الدرس كذا وكذا فهذا مما لا الدرس عند منه نبتدي من بد في حيث وصلنا أ خ ذ ن ا في الدرس الماضي يعني إ ق ب ا ل الناس على ما يشغلهم من العلوم بل البعض يقبل على العلوم الغير ن ا ف ع ة العلوم ا ل ض ا ر ة